وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إِلَّا بشر مثلكم أَفَتَأْتُونَ السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء وَالْأَرْضِ وهو السميع العليم بل قالوا أضغاف أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك الا رجالا نوحي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 سَرَدِين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة فأنشأنا بعدها قوماً آخرين فلما أحسوا بأسنا إذاهم منها يرتضون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 وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق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 أم اتخذوا آلهة من الارض هم ينشرون لو كان فيهما الهه إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب الأرض عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون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 وظن من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين أولم يرى الذين كفروا على الأرض كانت رطحاً كانت رطحاً فتتقنهم وجعلنا من الماء كل شيء حي أ يؤمنون وجعلنا في الأرض رواشياً تميد بهم. وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبْنًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقَفًا مَحْتُوبًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرُ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مَاتَ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُ الشر والخير فيتنا وإلينا ترجعون وإذا رأك الذين كفروا يتقدونك إلا بزوات أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَكُمْ وَهُمْ بذكر الرحمن هُمْ كَافِرُونَ خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صازقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا بل تأتيهم بوتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبله فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا بهن يستهزئون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 بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض لو قصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي لا يسمع صم الدعاء إذا ما ينذرون ولإمّسَّهم نفحة نفحة من عذاب ربك لا يقول النّياويلنا وضعوا الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفانا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمطلقين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 لقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عادمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا أنتم وآباؤكم في ظلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من الناردين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهم وأنا على ذلك من الشاهدين وتالله لأكيدن أَصْنَامَكُمْ بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جدادا إلا كبيرا لهم لعلهم إِلَيْهِ يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إِنَّهُ لمن الظالمين قالوا سمعنا فسئله يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فاتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون قالوا اانت فعلت هذا بالهتنا يا ابراهيم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 قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم افسر لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانعصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما قلنا يا نار وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخطار ونجيناه ولوظا إلى الْأَرْضِ التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بِأَمْرِنَا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 وسخرنا مع دامود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة نبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها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 فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله, وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإبريس وذلكفل كلهم من الصادرين وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَظَنُّوا إِذْ هَذَا مُغَاضِبًا فَظَنُّوا أَنَّنَا لَنْ نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَوْا فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ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 رب لا تذرني فردا وأنك خير, خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا لَهُ يحيى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زُوْجَهُ إنهم كانوا يسالحون في الخيرات ويدعوا لنا ربا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي احصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن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 وانا له كاتبون وحرام على قريه اهلكناها انهم لا يرجعون حتى اذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حجب ينسلون واقترب الوعد بالحق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 حصب جهنم انتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون سَلَقْنَا مِنْ الْحُسْنَانِكَ عَنَّا مُبْعَدُونَ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أنفسهم خَالِدُونَ لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطير السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا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 ما إلهكم إلا هو واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آدم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إن له يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون